وَإِذَن تَقُنُ الجَبَلَ فَنقُهُمْ كَأَنَّهُمْ جُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوهُم مَّا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ خُذُوهُم مَّا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ۖ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 مثلًا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأمفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فأولئك هم الخاطئون ولقد رأنا لجأنم كثير من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها، لَهُمْ قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، هؤلاء.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 ما بصاحبهم من جنة انه إلا نذير مبين الا لم ينظروا في ملكوت السماوات وَمَا وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون طرف طلب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 قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضررا إلا ما شاء الله وَلَوْ كنت أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءِ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ عشر كن عشر كان عشر كي تضبا تنادو وعون كميدي هاي كنا سابسنا تفسير كقران كريم كه سجدة يتناول آيات أذبوونك كوفيني هاي آيات بقول يتدوّاتني كوف أذبوك بلابن هاي كنم إذا من صورة العراف آيات بقول يسجّتني يسجّدنا وأقول من الصورة النفسية إذا الصورة العراف كنم إذا آيات عشر كوف رئيسة قسّس كيبان يسرائيل باكو حرم دونا مركين كشاكيني نبي الله موسى عليه السلام وعلى جميع الأنبياء ilaa taariikhuna taariikh di fi kabad hargan ki isaga iyo fir'awn ka dhacay ayay tahay taariikh di labaadna waa ayay markaa fir'awn iyo dadkiisii la baabbiiyay nabiyuu allah muusa dadkiisii la badbaadiyay kana nabiyuu allah muusa alayhi salaam ee banu israa'il ayay taariikhda labaad u bilawtay kulka ay dadka derbiga ugu horeysa waxyi gabadayneysa هي كدع ذي بنو إسرائيل أي أقدم بيسا قال تعالى خبوحوا يريد سبحانه أصدقوا النوت المام أي بنو إسرائيل هذا باللآن توضيع مضحوا ذي قوضة نبي الله مصر مركو كيم طوري سينا مناجات ربي إلهي أولاسو لكل مي لونسودي بي تورادها كتابك تورادها إصدقوا كتابك وذمركو أي كتابك الذي يجي كتاب كبالا ديدي مركاس توريسين ربسوف جيي دلاثو دانا اللقو قبطي مركاس اللي يرى اللابا امباي مبنو قن اما كتاب كاتاق بالايسان اما دقاح اللقيني كلها سياركان دقي خيسيدة الدلد اما بالكانو سيارك دانو اما دحال اللقو قبطو دقوا اووا دقاحوا ايقونا اووا الهرمين دقان كلها دقاحا كتات تفدير او كباحاتوا kam wal badegi ci way car ken agi imarkii daladooda lagu qabtayna kitankii way qateen qasabayn taaso kale markaa mid loo baahan yahay ma wa iyo qofka iimaankiisa sariixa ku dafmi diisa an yqti na in wa yaqin wa ilay ta qofgan hay intina taaso kala qasabka xigalin ma la qala taara أيها الرسول الكريم حدد ما بمحامته أي وحذش بني إسرائيل إذا بلأنت قوة كل النور أي إذا بدريهن أو يلكوا ما كدرنا معي سمين إذا نتقن حدادي بنا هاي مرك أنفجني ندخل فجوي بركو دجا حكوي لي ولا رجعي الجبل طورسين أنفجني إن تلو فجعي فوقهم يجدل هذا كأنه يسوغ جبل كمودين ضلة هوسيه اما شمسيه اما ظن جيدا مدح لو قبت مرده يا برها دودومان له حاج يا شيخه اما اين بقاد ان كل كان حجين انه وكل مده خدي كنقدي اي مره مدح دغيي لوقه قبتي دلكي سي لغ سو فجيي دغيي ما خا عيلنايه يجينا قفيده دراي وحيه أنه أن الجبل درحه ان هو واقع دعيه بهمير حاجه وحريبه يا ملك قدره الله بايس امم وقته لغييب الكيشي ولا فجيه اركم يرنا في ريبا مال سان المدح كل خين لا يا واحد خسران كل كي لغيخي لو دول قبتي او عفشي صار كان يميت خدو ما كتاب كان أتيناكم من سيني بقوة عظيمة جد هي دلالة فوقات كتاب توراة هذا قالتنا وذكره سوسن هذا يكون نغمة ما فيه في الكتاب وهحكمه كتابك قوته التوراة أمر لا ينفرايا نهي لا ينكر يبايا تحليل لا يدين تحريم لا يدين كحرم مايا خرائط ضر يلا ثلاث مكار يشان لعلكم مدنيين فتقول إن العقاب يأرق الدنيا آخره بكذو زتانو ليدم بدباريو وحداد هلاقتان على ظلم إدك وما جماعي تبعنا وماها وما ربوكا في ذل ملئ العبيد حداد سأدب درزتان واللين الحسات ماي وإذا خذ ربك سينهرو شيئا إنما كي قصوا ذلك سين وجودا بيسى كسرير ويعمل أيه وإذا خذ ربك بالغواتي كساد هو حيث هاي أشباح هي أرواح أشباح هو أجير كهذا أشباح أرواحنا هو النفط نفط هو سر مانا قان نوعيه اكتحي إيا إنا إلا اكتحي إيا موقان كذا إيا ميجان كذا مجن مانا قان وصدق الله في قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربيه وما u من العلم إلا قليلة qaliila markay nafta inoo gu dhawdahay qof sakareeda markay inoo in maadno madax aan qabano نفسنا أيو aqrino soo neef neefsanayo ayun bay neefta u doon bay sekunda ma ta markaas wqoofka dhimanaayo in kortuba inay wax kase socdo uma jeedno wax ku soo socdo فلولا إذا بلغت الحُلُقوم وأنتم حينئذٍ تَغُرون ونحن أغرب إليه منكم ولكن لا تُرْصِرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين تغاثير ما كيت مادو وقفك إلى أنجليا نفس ما أليسه وأبكر لسنتين في عن سنائي أودك يجري ابن الممغنا مرا اللغه غري ياسين اللغه تفاي كرداسه لو خي جهه اللغه تخاطير الله وعي نفته ما له ريب واجب ويش موه حدا ويش انا بالحضر اذا بالحضر حدا وانا اخ روح اللي انكم سمينا ما اغيدن ادونك با نفته عيشا ويش فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونا ان كنتم صادقين اذا واسر من سر الله من قال ار كلية الله بوري أصبح ولي جسمك جسم قال له نبي الله آدم عليه السلام أذبرك سواح الله قصاري وعفر يساه طلول بقوله لا يساه قصاري أرواحي ورب عقل أويالي أي اله الله هذلي مركو الله هذلي مسوك الله هذلي معنا اللي يرا بنعرف هذا ولا وداعي كل خمرك نبارك آدم قصاري وح كفر عمايل يجيبو قرصية قرادو يالي قالوا مرخاتي قليئي مرخاتي قليئي وحوها ألا سوفي خبهكم حداد أروحي يتيجين خبه إذن له أه إذن أبوره أه إذن ماموره أنه ماهي ما سمئهي قالوا بلا شهيدنا انتا تهان مرخاتي محيوهي واي إذا هل كان سائل أحلقه قريب مرلافات عند البلوغ مركات قان كارتو وعلاق عربا إن أتشاهدي خبيني مكودة واخده كل قفقة وقت جاء إلى رمي أديك وأكل رمينا يا قفقة وقت جاء إلى رمي أديك كل إذا لا حسوسي قال تعالى خذوا عيرو الذكر خسولك شرفت له أشعل المدارا الوقت إني جرتي لما ملاوي أخذ ربك وخذت قبتي من بني آدم آدم أولادي سوحو قبتي من ظهورهم إلى دبر قال لك لسيبي اسمك ولي ما بورنا ار واحدي هو كل كاسا روحه الى كلسيبي ذريتهم ذرياتهم غير كلو كبر ما يا فرعوده يا ترنكودا نبركودا كسيبني واشهداهم ارواح الى كلسيبي و اله مرخاتيكالي اي على انفسهم الى وأرواعي أريكم أرخاتي قليئي وعاوهي أراستو موانا ناهم بربيكم حداد آدمي أولادي سيارواعي ويتيهين خبقين ماهي مساميهيهم قالوا سلونا ناهم وعيدا بلا إن إنا ذن هن ربكاننا هنه هذا الكتور أدقاء ربكاننا أنت ربنا إذا قالوا بلا ذنوحن لهم لماهي لكن هبكاللو اجيري بالله بقه يبوضع قولا حيبي عبسي حضرت الله بالتاقن يهي وقال الله عبسوهي كل أرجى جاه إيه النحدي بيوتري كلنا إيمان إيه إذنين بيوتري كلها مرة كبتين لغوك لاتاقي حدك قالو داي أولي عبسي ويهي لهذي كوه أول حنما أوييري حده واكوه مؤمنين تنقوني كلها هو أي لجان شاهدنا إنه أذيك رب النوت هاي وأن ربك لقبين أغنى أفورتي أغنى لابة هاي أغنى ماموسو أن مرغاتنا هايوه إلا أمر كعس ذلك أرئك سبحان نو سمينى كره حتى تقول إنا ترى ذاء مئدد أما لئلا تقول إن اذا هذو أورن يوم القيامة في يوم ضمالئ ذاء إن اذا قولي هي ندمب أورن أشركك وذا غليي إن اننا كنا وحن هنى هذا بلنك إلهي أولاد آدم غافرينك والمباني ينيدن اورمبالي دين كغيب غليي او عالم زر يا ارواح لمركه الاله دليي والله دنا قد مجنيد مجر وني برسولك عليه الصلاه والسلام مركت الما يوحى الارواح تنود المجنده فما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف شركاس اس بني ادم خودا ناي هي sahad dunyada isku qoonsanayay waaxayayaynu dhaxayna أما waxa shirka isku meel ka qayb galin haday is dhaleen adduunku isku arki maaya oo oo meel maraaya oo bil aan ku qursaday oo u yaraato ka tagay ilmihiina u baligi arkin shirka sayn meel ka qayb galin inta nashaana الارواح جنود مجندة أول باء لكسى فما تعرف منها في عالم ذر بس قفص لي اختلف أدونك وكل مايا فما تناكرا منها في عالم ذر باطر وحنسهم الكبى الجريم اختلف ما كل مايهم أو تقولوا إن إذا أردنا بعثنا الله يالي إنما وح كلامها أشهرك أباونا أبا يالكن أبا يالك شريج يالي من قبل الإنسان دارن ودنبيالك هوري لقري إن لشبر يالن وقلنا أن نوح ناهن ترية فرع من بعده ما بياك دنبيا هيأتوا لكنا ابن موحد نوها لقيس لما فعلوا عيسى مين المبطلون إن تقدر لك صعوتا ميدنوها لك فكذلك إذا ورك كهذا تفصيل الوارث في هذه دي جدا. دي جاي. ايه صورة كلامك لجدا وأقول بالله جين صورة يا وجهه رؤوسه دعى كده هذا كتبنا نفصل الآيات هاي أذكرك على ديك دعى إن Adam دونا دهنا ولا جدلا معي ولا عليهم بني آدم كمدنانت ولا يرجعون إن يلابطن من الكفر قال لما ذا كلابطان إلى الإيمان يلابطن ومن الشرك إن يكلابطان إلى توليد إن يلابطن ومن المعصية إن يكلابطان إلى الطاعة إن يلابطن من الباطني إلى الكلام إلى الحق واللبتان إلى الآيات كلا آيات عدينا الحكمان كل آياتك نشيل العديون لا كلام يقذرو إلا دردرا ما حكمة الآيات كلا عدينا يو حق اللو بننديجا يو باطل كلا بننديجا يو إن له صد الباطلك كفرجة سرخجة ضلالك لغد عود الحق الإيمان والطاعة والتغوى لغس عذو وذكر كسولك شرفت له أشياء مادة إذ قول أن تقنى فجيني الجبل الطرسين أي المناس له كفجيني وهذا كتنبورها انت انبنانك تالذي جدين إلا يقال لك كجيك كشي شكينه يمركز أغردانه وجعلنا في الأرض الرواسية إليه على الأرض اللمالي كلكم بقعد دباج فورها موضين كسقيم مالي لماذا وعوية كلكو هارضا تضيع هذا اللوسم يبورها نركها اللقوات كينايا هذين كنت حجيرين ماكين كراث وصدق الله في قوله ألم نجعي الأرض النهادا والجبال أوتادا إذا هذين مقار كبحين الناف الله وأنبسن بسمحة ياريال هذين اللقو رقفته أما هذين تنقى <تصفيق> بسهين برتقر كلي يدفضه دوبا قولك اللقو لم يدوك لوت قولك انت منانك تالا إلاك هذين يكون جيرتا مركز الميزانك حصلهايا قولك هذين والارض والله للانام كل كوه لودجيلوم يزام يواصله كل كوه لفوجيلو جليه انت ان لا جار لك وجيرته كل كوه يشومي بور لا انت بنان كتال ان لا جار لك وجيرته كل بورتي كي بايشومي بور زامن كل كي بايشومي زام اذا سبب كله وجعلنا في هذا الواسية انت ميدا بكم ان ان الله بالليلين وان الله القاعدين أي هذا كويلا لوجو نذبي ولا فوجي كلك ترى هذا اللوجو قبتي وذكر خصل الله وشئ إذ نحن الجبال برتنا فوجي ناي للقني برت دور سيناي فوقهم بنو سائل كركولا أيان كل القني كأنه يسجد مجد هذه للقيك الجدل ظلة هاسية أو ظن أنه جبل كأنه رقيق ضعيف بهميجا ترى هذا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 ياي لغة تالغوا وذكروا حسوسنا ذو كل ما, ما فيه في الكتاب كتاب كتورادا جديزا وعكسا من الأمر والنهي والعلالي والحرب كل كات كتاب كصوتان كتابك حزوزتان قوانك قادةان كن لقنتانو ملمرزان لعلكم مدنيين إن تتقون تقبل الله في الدنيا والآخرة أتكدورزانو أدنى اللذيق فعابين آخرن اللذيق فعذابين وأذكر حصولك سرقت رواش ومدى إذا خذ ربك خبج او أوقفتي من بني آدم آدم أولاد س إلى و وإلى كفتي من ظهورهم يجعل نبريا كذا وحلاج ساري برياتهم فرع كدر مايا إلى يوم الغيام أودن أي نبر كذا لجبيه كل هذا واجادهم بني آدم في ألم مرشيء أو على أنفسهم يجعل نفتو أذكر ايها اللغه المرهات الجلييه من الله الربيه من قديم الزمان وحديثه وقت آدم لقب بالله إلى قيام الساعه حبوبيه مرمكه دحو مسلم يا قالبه وهو كان سني فذا الذي دي اركانك ابورني كمال قل بان ابورني كمال شو بانك انك كمال فانك انك كمال وحد الحمد لله كمال وابن عليها بين المسلمين والكافرين مرنكما دين قران مرنك فنساس وعداي ولا يسأل سوى من خلق السماوات والارض لا الله سان إليه كل من الارض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل من بيده مركوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون لله سداني خبوز يدي ولي بذ تقال قوحك النعية الألوهية ما اللي اسقعي سوى الهربعك اسكيمان ايه والأوب ياهي لكن ما اللي اسقعي سوى عبود يذا الهل عابده ايه الهل عابده ايه الليين ما ايه تذلك كدعي بين الرسول واممهم من اولهم نوح عليه السلام الى اخرهم محمد نوع وصدق الله في قوله ولقد بعثنا في بكل امة رسولا ان اعبدوا الله وجفنب الطغن كما ارسلنا من قبلكم مِنْ رسولين إِلَّا وحي الي انه لا اله إِلَّا هو سعد جو انت انا ده ده ومئذن ومئذن لو ديري جيري تغالك واعباده حبوب ياما ما اجي مر كان انا لي قالوا وانا مرخاتي الفرن ما حسن له يلي ان تقولوا الله تقولوا ان ايذان اران يوم القيامة قيامة لما انت انما انك كنا واحنا عن هذا واركان دعي حقي افلينك وموت او تقولوا ان ايذان اران انما واحكى لماها اشرك اباؤنا اباؤيالك ان ايباؤ شريقي يلي من قبل انتان اندلان واكونا اننا واحنا اهي ذرية فرع دا من بعدهم أبينا الكذاش أفاتون ليكنا ابن واحد نو هلا قيسا بما جبك أي فعلى سميين المفضل أنت جر در ذلك صعوتا وكذلك صداس لينكو عد جاي يوركا أيان فصلوا الآية آياتك قرآنك أكرر لك نجينا أصول متنوعة يا إبرك الجدسا أمثل هداي نقطي يا وعد يا وانا هداي نقطي سلا سوحا فصلينا قُرآن كذا كوسو واره ارتي اسلوب دي أنواع ديسانيه أمثال سوى امثال سو البوعضال لايدين كو شيغاي ما خالو كلا فسليه كو فصل وعنو كلا ديغدينا الايات ايات كان مانا يا سد كو هوره انو كلا ديغني ايا كو دنداي امنايا كو كلا ديغدينا الا لهم يرجعون حق ونقدا قوات عليهم نبا الذي اتيناه اياتنا Halkaa gacsii ka billaabtay ayanda weyn ee Suul, ku saabsan aayada aan jooga hadduu jago haajigi Suwaashaala adaa dagayso isa minbani Israa'il baa galday ninka la hort laakin wuulayahay in badan oo lamida isa guu waaxamzi mida nooc ka mid ah dadka arrimahan oo kala sameeyay wuxuu هذه الدين توب بارسي ماركي دم بنا أي عن طريق شقني ما كندي عليه. أنت أبوك لعب حي. كلكو دين تك لعب حينا. حيدام بقودر ماي. هو يلو نغلي. ماركو سيدام كودر ماينا. أدوني آخر اللبدي بواقي. وفاسينت أنت وضبلا وحي قبانيك. بن إسرائيل إنه آه. بل عن ابن بعور با بان الأورنج. يفترض ماشي هو بعريش يساقوا شقيا teen tallaaga kaato uma du ku xirantahay laga dambeeyo aya annaba ilaa saudiri markaas uu yiri nabi baala saudiri aniga renin caadi oo wadaagaana nadii goow ila raaala rumayo markaas ay la yiri nabi maxan ku faleena adaananugu filan دقمال لوجال خوي واه اخي دंबा بالعاندي سيوال لوغ ديول لا يري نبي حدو يمادو يا يري كمر دंबा دين اعترافه سياريو حديه غرا وصلان دंबा لا يجي يلان مايو يدي با قورته وكساي او تيرورني يوم عاقواله ادا فاللو كان سنياي نبينا معاقفلي ملي دंबा مستجاب ود ود علي لو يقاناي وحو مركو تغي ايادينته كسغنا خوف أوحي أو إلىه كبر يبه حلوة مركازان لجيران له قص ليمركي دم به إنه النبي دي حضاره كل لجيران أنا والله تجعل ما إني أسافر عن قاد لنا أنا شيخي وما تعطيه حضار النبي بور لفهوا الجلال قو على توجي جريبا لا تجاي أخيار بوه وصاي وأن حضارا يا نبي يا رجيز إلى إنه جبيه شرطه ذنجة إجابه أمين حليله خير الدبليز على زفتي إذا استجرمها ناس قاعد يبقى هورا يا رتاق هاريه بو هبارا يا قال له هم قال يا شخص ما سأدو اذا شيء وانا هبارتاق ما سأساني رهاق اقول له قولها يا سريهم بين غنيس سدع قردو هبارتا مي سدع يقربنا ادي هباري مركي افراد عرفك عصول لحي سو عرف بعض اللقوشة قيمها عرف كدونتو كاسوا فورتاق حدونتو كل حي واردو وعدا ماضي اشعري ايا فرتاق ايا واحد وذي يعني كواركيسان وا با باه اخر يذ من لفظي وما انتي غا لا بين انو وخغرسد ما هان ان اكتب وجنكم لي الله يغمغلي مايو حد ياله يشان كل كان نبي يي سي س يمادان او اني نردا قالمان وييمادان قدها انت تقر حسين ادر اي برافوني اندا كولي اصبر مرسان ان تف عنو ديبتان قديرا قدها هاي بيان وعيدمدا قرب مالها كذا عن حديث إلى يجبت بادي ويرولوا لمعاصية وحاصهم والناظمات حد يندو فانو قبلها قرض قرض مرجيان أيا كان جبر سيد بما ينقصه قبله وارهري لغوتري نبيك المركب نشل جلود وآخر كداية فلا تعسوا الله وأنتم في سبيل الله مجاهدين بعدين أنتي بالكوتا قال الله ما يشان سعديب warka da hadafa amtaza ne iyo qariimo xalaal caanti ne galaysa haddii aad unta gaalaway untana daf untana ما yen balaa lugu labay في soo may zoo marii yen balaa lugu si fiis qolka saa unta jeena lugu duftay sabnihiina la qor maroojiyay qolka saa daa unda say eber لكن صباح الدين تفرع كغاضو لبوقكول كو لقونا يا أكوه جامينا يا شيدانك أنت مركو كقولي كو جانا أديو أصبي يجيكو كقول درايا آخره واقرن عزيزينا يا إذا أي بعدك صباح يسألك دب عدي زومع أوله وهو حقرا أيه حدول ليتي حدول الله لاذا ثانية إنه واحد رك ماهم ملما مركروا إذا مفكر مركو حال لابي أيه كلون نخذي عرّبك كل الذين أيّا خديك جير تعبانا سيدوا أقايلين أيّا أبوضا أيّا أبوضا أيّا الجنية هو أرورينا أيّا اوية مالي واتعبان مثل سيدانكو قعان تقول ليكي اوية مالي واتعبان فبنكي عدياد بوامة ذوبادين حتى نميل مرمعها سيدا أيقا وحون نقونا أيّا أيّنو واحدة بصع دمهاني استغلال ملكو ممرو قال تعال خبيوحو يرواتلو رسول الله أغري عليه محمد كركودا نبأ الذي وركي اتيناه وانسيني مركي عار اياتنا آياتنا نجيبان سينو دين تام بري سيدو دينته ويا قانة سدعي عليه فان سلاخة ونحبحي هم سيبته هم ماركتي مس كلهم مسك كنبه حتى اشي واقوت الله كذالك بودي مسخ مرن موليس انت عربك انت وريشة قو جو قينين كل كذالك مسكي اوصل لي تظاور نش مكبرحي مناكم إذا انسلخة وادحة بحيد دينتي يوكادع بحي فانسالخة وحوبسلتين منها عياتك إباسي أيوكا حوبسلتين كل دينتي كبحي محادع فأتباعه وحا كلك دري الشيطان الشيطان بمركيبه قاميو قعن تقول لغي أول دينته قفدين له الله رسول له الشيطان ومإيمانه انتاس مركاد ويدانا أبيه إسكا إسكلا بحي فكان وحو النهدي. من الغاوي انت اللنتي أيوكا مدنه غضي إلى وحو يري سبحانه مسألة القدر والقدر ولو شئنا هادان دونه لرفعناه سيبان كريالي لهي بها آيادة آيادة مركز مالكاتي ما كل كنقفكا توصينا مومنكا اركو كحي لانيهاي اللو كحي لانيهاي في دايدة قربة لغتي ما دا أرض أرض ماء قفكا لنتينا بالعانتة هي ايقريها يا بابوركه يا بيسانو موقته قربه قد اسمها قربه قد اسمها تلقوا كبر يغيسنا يا انو شينا رفعناه قران قادله ان سمدا وانو جعل الله ملائكته جعل الله جند وجعل الله تعويس لا يعاصد مكرب الجيران ولكنه شيء ما اخلد وري قال نقول جند كل سنه مره خبنا مره ملائقنا مرضو حقا بدن أماله انت الجرى وكل قد ذلك قالوا بي حقا سواكي حجابنهم وصدق الله في قوله إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب الصماء ولا يدخلون الجنة حتى يليج الجمل في صمي الخياط وكذلك نجزي المجرمين ولكنه أخلد الأرض نركب وواري وباري وحاس يحوليه بوجع لاذي والتباع هواه او الديم بولها انت تقتل كان كالنفتي يسيب الراعي فمثاله تلمان تزادادوني كمثال الكلب اي بولمي ديهاي ان تحمل حداد كورته عليه على الكلب يالهت عرب بالله لازماني اي حداد عنانته يعتل اهده وترتد واطلاب تكون حاجز عربك الله او الله الله او تتركه حقا سداد كم ارتد او تحكو الدرساني أهرب كأولاده وادعلن يحيى أفاي لباتن كذا هو هيران هيرايا من كان شيطانكا يا الدنيا دو فسدنا وادعلن يحيى هو هيران هيرايا فكر يمسخ حوارير قالت هو أهرب لله دينها ذلك في المنطقه ان يجنزت ويعكو قرته انن غار هان لو دن لهي الذين كذبوا داياتنا ايات كبه أويا مالين بأردايان كل كوه أنا يورورين أيانا معكم يلا أموي ها يورورين أين أبا باي أموي أنماض بغل يجي ما قد عباي وعين حلين قال يتابع كريت ذلك وركب لقوش أي أيام ما خلو القول تقتل مانتولا الذين دتك كذبوا بيني بآياتنا حياتنا كنا كوا بيني وقتل مانتولا أما ننكي ابن باعورة اما انتي كور ريسي اما انتي قدم بيسي اياتي اما واحدة ريها اذا الكو تلمانتو ذا فاقصص شاكا النبي محمد القصصة واركا كان وشاكو مادا شاكا لاماركا النبي اللامري انو واركا وركن انكو اغريو ونجي ادادا كذن الدنيا اخر اوفي عن اي قاتان ويجتميو الاسوأ واحونا اي كفوك هذا ساوحا وحو ماغي مثلا القوم الذين ما ما خوما القوم دد الذين قومك كذبوا باياتنا اياتنا غدانيي ما ما خوما ايغا هيران هرايا اراك الا الذين يا ان ميل مركا اياما ما لو غدي جاي قام فصاهم ايغا ام بانفبيالكودا من روح قد الله ابانوني فهو كان ابانوني ايان الموتدي مدحنونا فمن روحه ظلم الابل ميهنا فورايكه قوه ابل ميه وميركليه تومبا الخاسر قوه عقب و باي اللهم ادني يا اخر با فطر الاخر رسول الله عليهم ومددس هذا واحد اخر نبا الذي كي وركي اناتيناه سيمي اياتنا ان بقي ايات كنن وبري فنسلاخه يسغا كدح بحي وخيارك اذا لك قدرت اذ مقصبين قالوا انت عاصيالك اي مجرمين تا خمغدا عبايشة ما عاصيه دمبك قليشة يا قصبي فانسالك مناوي اساك عضلالك دورتي منها اياد ديبو كدحبحي فااتباعو تعقيبو اياد دقانت ملكات كبقا ديد شيدان با اللباكو قولنا قنايا فااتباعو وحا الرعاي الشيدان شيدان فكان شيدان وحو النقضي من الغاوين فكان يسقي شيدان كالرعاي من الغاوي وحيلا نتعي ومي عشو عندي في الرحمة وفي كجهة الله حسيدي نقيد له شيطانا فانكو إلينا الله له قري إساقه صاحبة كلك أما شيطان بات صاحب لنقول أما آياتك ألاد قبصان إيسا لبدأ هو الدول محمد صدحيان هو حنوضي من الغاوي انت يوتو كميد نوضي ولو شيئنا حدان ندونه لرفعناه إساقه وكل يلي بها آياتك أي أن سمد أولا قادرها حقوك حرمي لها ولكنه إستقر أي أخلات دواروج عليك الأرض النلق هو طبع الراعي هو ماسكع دي سيامان كيسا دينتي يا الله من رعي فمثاله تلمان ديسا فمثال الكلب أي أولا تلماني إن تحمل حداد إسكولا حمبرته إسكولا كوست عليه على, على الكلب أي حداد عنانتي أو كورتي يلاتوا عرب الله اللذين أي أو تدركو حدثت كذا دا في هذا المكان كوسينا يلها قاعب لنا الذين يلها بجرب ذلك كذا مثل القو تسلمان تولا الذين دتك كذبوا بيني في حياتنا النجاء بايات كنجاء بيني خصوص أغني النبي محمد القصة سوّرك عليه أمدك وأغري لعلهم أمدنا مذننت ولا يتفكروا هنا يفكلان وما تجعلك شقيثيا أو يعفي عن قاتل فانك افقدا سواه العمادي مثلا مهما الذين القوم د الذين دكد كذبوا بأياتنا بيني أيام مهما نمركون او حن دائما لو مهما مر دميرا لو شيغا او مثل الذين حملوا ثورات ثم لم يحملوها حمله الحمار يحمل أصفارا كل دمر كل بدن سدان وكاي وانفسهم نفضيا القودي وكانون نودن حذلونك قوة دلما من ضلك يهدي الله إبانوني فهو كإبانوني هي المتدم يهانونا ومن روحه ويضل إبلمي أنا حولايكه قوة إبلمي هم يجا هي الخاسرون قتَعَب قطبايهم ولا قذرنا لجهنم كل كقوة إبلمي أتعب قطبا خاسرين تا هي بعد المثالنا لقسينا إياه مثال كذا لقسينا يو أول عليه قلبي يلحق ايا فقرن هو هادي الله ومقنايا اكونيا او حق ايه ايه وحيا فهم مايا فله معين لا يبصرون بها ان يلحق ايا كو ارق بيلايهي دغ ايا كو مغلين بيلايهي كل كاكوا هيا كامله قيبش انكارك ودادي لنا لوميه قال تعالى خدوعي ولقد وحدظ ترانا انا الابورني أن او هادي الابوراي ايها تلك قارنا حقاك لوغو تلقري قارنا هلو لوغو تلقري وصدق الله في قوله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم امن شصولك نساسون لوغو تلمامي إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أبه أربعين نطفة ثم أربعين علاقة ثم أربعين مبغة ثم ينفخ فيه الروح ويؤمر ملكي وملك الأمر إنه لك أفر شيء افر تو لقاء يوحا كميدا وشقيه نوسعي مركز افر الله قرأي هذي قوة بخولي اللفاتين هذين شغل افر بلوت اي اوحا كنا دماري كهر نواسي قرر ولقد اوحا دفا انظرنا الابورناي لجهنم نارت اللي روحانو ابورناي وقوبا تلقالي وقسم اوه كثيرا انبادا كانميدا من الجن عداس اوالي ستاك كلها قولة الله أبوري. كني إنسنا كنيدا وحياة مثل ماذ اللي هو يغواط لهم وحيلين قلوب لا بيل أيا لا يفقهون فقرا بها حق كلام الله ولا كلام رسولي فهم ما ين حق قرا الما ين سكر سو ومسد قل ما يو إذا حداد أرقتيد قب لا يعي فمتقاذن لا شو تاجن لهم قلوب لا يفقهون بهو فالمنته ودلبا لهم وحيلين اعجل ان ديال اي لا يبصروا لكاركي بها حياتك اركاركي مايان دولك يا روبك يا جده يا بد يا بريق يا بشرك وحاموك باومي اركي مايان فيلك باو سنايي اركي مايان ولهم اذان لا يسمعون وحكم مغلي فيا اياتك حق إي مخلي مايا شيكو شوك حداده راكد او متجمل ان جقو غلفي على الباطل كو غلفي قلبي يشا قصر شقيني اشي سنه ايا شقيني دكتي سنه ايا شقيني واودما كان وا شقي باو نار لوغو تلا غريو مركا سو ربي يري ولائك قوه ان حواثا وحا لوغو ركيب انو واخو فهميه وجعل لكم صنما ولا ثاره ولا فيديته قليلا ما تشكر وهو ان لو فهمي هي شيء جيران لكن ما شقيناهم شقين نمول اولئك هو كلا ان حولي لم دي حدنا حولا لم دي باب بل حولي باب لو سدن خير كم ايها اي اظلوا كبا دين ما لماذا حولها ما وددوا اللحظة كلعله كما ين حولها عقلنا لو ميال خصونا لو مدرن كتابنا لو مججين مني ووغادييا أو كرادة إليه، أو سكين حون، بيهن أبان، إذا سرت عنكروا دي مدان، حوله قفل مجري، تذلقوته لكن مثخن، عقل إن الله عليه، والنبي الله عليه، أو الله ولا او أو تعاليم او أو ود الله جحي، أو حلا فري، أو حلا قريبي، توحي كذا غاي، إذا حوله حال ما لذيه، عليهم أضل، يراك بعضني ما بدن، حوله بعض ما، تذلقوته أيكو صعدان أولئك كوا هم يقال غافلون وحجر بواب موقهين آخر يعدون بواب كور لأيهين حديك الأدوية ذواء يقانن يعلمون ظاهرا من العياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون حقا سينوشا قيسانين لكن تعبقي يبيرها طابور ودد يبيرها كهربانيه ويقانن سيصبه كذا اللوحن ما سيقانن سيدا بالله عبده يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وحوجا بجبي ولاكهم الغافلون ولله بكري بالي عدل مالي أرسمه مجعل الحسن ونحبذا لا نموذعون كل كم جع ونحبذا واحد بكر يتجري المال أشرف موجود و الله ركه و خي اوو قيمي أيو بدن ايو كتو سينايا كل كان ما غي قيمي بدن الله كلي ديبالي ايي مركد الله ييريسان اما تبر ييسان اما عابو يا رحمان يا رحيم يا غفار. يا ستار. يا, يا دروبنا وسر عيوبنا حاجاتنا وذرو كتاغا الذين وهى ينحدون قالو في سي اسماء كو مغعيال كي با قالو انا يا كتاغا او مشركين تا مغعيال لفظ الجلاله الله لا تيرادن عزيزنا تجاب ييرادن منان مناد بيرادن كل كو مغعيال كي با قالو انا يا وركو كل خالق ولد المقعيب قال له إنا إيسا سيوجد زوجنا وال والمردونة موله والوالمردونة يخلونها في الدنيا يعملون قوة مايا كل خمارث إنا إنه هو هو عوالم كوهينه أو هو إياه هو مع مقعيب الله يري هو واضح من مقعيب ما كل خماعة واسم سرالي سجاش المقعول حديث كانوا والقوشاجي كان يسوع مفرق وكجيله إذاً هو والممير غائب تمر بختي واللوحينيك هو أحد الله يكارين مالك إذاً هو مقا عيالك إباك مدما قولك السجالية سجاجة مقا بني إياه قرانك قصو أرورتي حديثك كا قصو مقا عيالك أبو يأرا وليبا وحاقفك كميدين وقالو إن مقا عاد كواديد حتى عودا يا الله يا الله يا الله يا الله كوا يجيب وحنا قدرين تنفسيك في مالك أنا الشيء ما له وأما واحد بقى شيء أو كم منك شيء ما له أما أن تسي كلام ما أدن شيء واحد كذولي شو وناجم ما أدن شيء كل خدي الله تراه وكل ياي كل أود الموجرة يا, يا يا الله يهوك ريال تناك وعلاقه شيء هذا إلى أمانه شيء وحنا يا أمانه وهو ولا لو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خداد الله حسده أمانتي حديث قدسي أصوأ روي وإبيري قفق من شغله ذكر عن مسألتي قف كل شغل ومعاني قال الله أمانتي إذا كان الشغل ومتوق مدى إذا أعطيتهما لمعب السائري كوالإله وحيسي كليتاق أهدمتو داشاقنا يعني أمانين كو حانن سينين ايان سينيا كايامانا حداد الله ما انت عانوي قوه توراي اسان امانين وودي كبلان با لو حداد سبحان الله وبن عندي سبحان الله العليم اهو دنغورتو نوبدي عانوي حداد وحويدي سيتانا نوبدي عانوي اما ان نغدو واحد كبقي في شنو كا بدبا ديو اما ان نغدو واحد دون ايشي ادوني يا اخو انو كوسيو كل كان طلب دا لجوناي مغيه او عاودن لجو الاليو حلاك اليوم فريق ما قدرنا يا الله كواين عاودن أما يا لطيف وصدن تالي يا لطيف وضف بنا ابو نعريش ابو نعافي ابو نعافي إلا تروي كل كام مري عوال رتو ريا مغيه كلية والله سبحان مايا والله لا قلوا حسينا حلاقتا قال لي وماما حا كم اذا ضط خلقنا انواني أما تنكوح يهدون كطوصا بالحق كل أولي جيداتك كوحير وحق كطوصا وألا عبدا واجري جيرتي إلى يوم الغيامة واجري سادير وحق كصعدة لا يمرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيامة لككار فإفاجر دونت وبه حق يأجلونك وقرصورانك تكادوه مادنة حقه وحقه وحق غيبيان ولقد وحدوا. ترانا إنا نوابورني لجهنم نارتا سحنوه تلقى اللونوابورني كثيرا انبادانو من الجن كمذا يوالين سدادبا لهم وحيليهين وآتكو جارا قلوب لا بياليين لا يبقهون وحكو جارا لها قلوبة ولهم وحيليهين أعينون عند ياليين لا يبصرون كوارك فيها عند يالك ولهم وحيليهين أذانون لكياليين لا يسمعون حقكم أغلين ب هذا جيالك، أولائك قوة كلا عام، حولها إلى مديهم، ولنا هم يجا أي أفضله، حولها كبعدين ما بدل، وحولها وذات اللجوت لا كما ينلع، و أولائك أولائك قوة هم يجا الغافلو، كوا حقا موجو، برالله إبكر الجبال، الرسماء ومرعيال، الحسناء وناك بدل، فدعوهو إبو ياله، فدا وغو يارا حتى اذو يارتان قدبنا تنتين او شاكتا وطوغا وزرو حوارا الذين اكوا يلحدونا قلو في أسمائه إلى مقع يالكي باي قلو عنايا وصيدو اصو اروري وشاكي مايا سيكاليكو شاكايا سيوجزونا والله بالمارين دونا ما وحيبه اللغة بالمارين اي كانوا في الدنيا الدنيا دا كده قدهدكو هانجرين يعملون اكوا سمائيا ومن من تدو خلقنا النؤوني أماتنك اوه أيها داتك النؤوني كميدا يهدونا داتك نفلفوه وذي يهدونا إيهكا كوهنونا بالحق حقا كوهنونا وبه حق يأجلون كوكار صورا أيها كميدا قد يقول الله تعطي والذين وحب كذبوا بانيين بآياتنا آياتك النقا بانيين سنستدريجهم وان إن إنينينا أو شيئاً أو غيره بالله <سؤال> عكرسنا إياه حتى نوالا نقالين <سؤال> إياه مايو من حيث لا يعلمون أوكي وأملي وأشرى يالهم <سؤال> يجا يبو غيرنا كيدي من أذقون كأولم يتفكروا ما وين كفكرين هل <سؤال> نبي محمد عليه وهي قاننا للا شديسي اللقان كيسا أبي تسيئان بين شيئين الضوفية قفنا أنجلي إستغوية لما ندى اللغة ديبان جري قبت اللغة جري أي محمد الأمير بالحياة أي أمر كؤفر تنقاري أي نبوة بالله بطي فصل ما دين الله أي إيرادة أي بكركة تدكا كان. من كانوا يقاني هواني أركي جيرين أنت النبوة بالرسالة بالله يا محمد الأمين وبعيل كل كائن مسكحو ذوافده قرمال لوارك يتصرف إلا والغضب وحلف شجع مركي خلدي يقفوا جلا يلاركو قولا وفعلا فليسمو قفي وهل لي أخيار دل سوا نمؤيب دوروها كل كأولم يتفكروا وأنص مسكحو ذو مشقينايزو ومجرنا ينفوا في كلاين ما بصاحبهم صاحبكم محمد إن ينكو من جنة وادي إن هو ما هو ما إلا نذير ندجاية أي مذين تجدي سعداية هم وكدجاية من أجبت كل كمقف أنا كل شجاي فمنك عد دجاية حقنا كبراي بعض واليا قل لكم شيء كرتا كل كواجب ثقريا بس قل لي ما لقاش قيسيني لقاياب إلا وتو تو فلالي أو أظاهي كل كقولاهم وحاله اللي لي من كان ويا أولاً ينظروا موين دوري في ملكوت السماوات سمية الملك قودة وعركة سوارك المائيان والأرض الدولة وما سوارك المائيان خلق الله إبؤومي من شيء وحكستاه وأنعسى إن دوري سوارك المائيان أنعسى إن مدنتي أن يكون إنو وهاذي قد اقترب أجلهم وختي قود إنو دوري موينوغي حد بفض بأي حديث واركابي بعده القرآن كذلك يؤمنون الرومين هذا القرآن ديدي وحديث ديدي سعاش وحا هو يواركا لرومين إنسان لغا كينا وارك رونتا عواكا من ضدكا يضلل الله إبان لوميو له دي الله وحا نوين كرا مجيرو ويذارهم إبانا واوغتا في طغيانهم حد قد بدوذا قد هذا يقول يعمهون كو ورزو والذين وحا هذبوا <سؤال> بينيين يا أياتنا أياتنا بيينيين سنستدريجوهم وان إن إنينينا كسير أي الله قبقبانا او او او اي عذابك مرلوكو دجين مايه إن يار إن يار أي الله <سؤال> كذين يا إلا دنبي قوض عرادة قباتو وفددن حلاف وين اي عذابه المطان سنستدريجوهم وان إن إنينينا من حيث ماليين لا يعلمون اوغي وهم ليوا اوكرن ايه وهم او ساعدة كوبات اي قفك جلان حلق ايمان مايو ابار بلوك هذين ايام وانا يوانان اللوالي مركاس الرب يري سبحانه انك ايديها قرطيضا ماتين مدارا ان لحميلي كريم اوالم يتفكرو مركاس نبي قد للالعلى. للليل ايام, أيام. إيه إيه إيه او ايدي حماكوشي ايام حقاو عسكدان غرما قف ايه يلدوف ايه يفوضي ايه اللقاء ارداليمو اوالم يتفكرو موين ماسكعدو داشاقينين ما بصاحبهم إن صاحب قدو سنكسوغنين من جنتين والي إن هو ما هو صاحب قد مبعها إلا النذير من ديجاجهم أغدقائيا هري عدا بأبو كددقائيا موين إجيدي سوا عدا قدنو قوة مالك وحنو كددقائيو أوحن محقق الله وحكود دقائيانا وحن ردي كلامك وحن دانس قوة مالك أو لم ينظر موين سدورينين في ملكوت السماء ملكي أيها أول هذا للمبالغة اللغودري قل كعالم الملك وعالم الملكوت ثم ذي وعك شيئا يا ملكوت لا يلا بل كان عالم وعالم الملك قل ينظر مويان دوري في ملكوت سماوات والارض راليال يعير الريال ملك وده ده ولا يعير سوارك مايا وما مايا خلق الله أبوهري ومن شيء وعكسه وأنه شانه حسام مذن أيكون أن إنه هذا قد اقترب من دوياي أجلهم وقتي هذه كل كيسه وقتي هذه دوياي فبأي حديث وركابي بعده وركابك الجلال يؤمننا فماينا يوم من ذكى يبلل الله يبلون يوم فلا هذه عذانونية له مصن وينروهم أبوه كتجايا في طغيانهم يروح جذبك ايكو جيران كوديه يعمهون وكوووار يرسون كسألونك عني ساع احبادتي سؤال قيامة دي واحليزك ويدين ايو خمتين او واحين نغوتين من ان ساعات اتقان بالجيرين ابا ماهان قال تعالى فدوغ يسالونك ايوها الرسول الكريم وحاكو ويدين ايان عني ساع ساعش تكن بدان بيكاتين تتكا المؤمنين تا ويويدين نبيغ يغوشده ديادك بقاي يه ديباته يهود وأويدين نبيا، إياكوا كُل جينايا، مشرِكين توافقوا يدين، إياكوا تَفِرْتَن، كل كَسْوَاجَ لَمْ نَكَبَلْنَ، أي, أي كُتِمَدْ يَسَالُونَكَ قَمَلُهُ عَيْكُ وَيْدِينَا يَنْ، أي الرسول الكريم، أن الساعة ساعة القيامة أي وَكَوَيْدِينَا يَنْ، سَوَاجَ أي أنا قرمة. أي مرصَها، ساعة بِعِتَانَكَ بِي، قُرْمَةِ دَعْسَوْنَ، مُوَمِّنُتُ وَكَبْقَا كوانا واكوح الجيناعيان او انا لأقوم بي اوكيهين اقول وحاطر هذا صدح لي بسيدا اللو قلحييي هل كان جواب اقول باللاتي قل صوبانا وحاطره إنما واحكالماها علمها علم الساعة علمها علم الساعة ساعد أقوم لا عيسا لغو أقوم ياسو علم ياسو عند ربيبو يالا ملكا لغمهم عند الرب إن انيقال ربك يأكدي ايا أقوم تهذا قورتك لا عيسو إني ساعد الجيرتو أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور هو الله مولى لكن تفي غدا إليه يوقت القبر أن تقارن الله أمر كل قسم لي بعد أن تلقوا ما لا يري لا يجليها ساعدي فيني ما لوقتها قط لا عيسو إلا هو أب ما هان أعتك لو فيك لمتجو كل قساعة دينا لا قارننا إلا الباقوس كوسيمان ملك يا بشر يا مخلوق الهلكا كوسيمان وكلكم ملك الجبريل نبيك وجير عليه صلاه وسلام أخبرني عن الساعه صبنوعك جوابي مال مسؤول عنها بعلم من الساي إذا هل كان يوافق سنتي فقلت ساعده في السماء ما رايت اليريال كك دغن او كولو ساي والارض انت دويال كنول بشرنا ساي وحدو لا تاتيكم إذين بأمن ما يساعده إلا بعثة كذا وعنهي كوما ما يزوج كلك سواش النبي قال لو يدين أيه إن وخذ بيكم هذا حداي قال وآذوا يديه وسواش هذا كفوا عليه أهم بين موديام ما بالحناه تسلونك ساعد قيامك ويدينايا كأنك سيدي أذى أو حفيم كذا أنا حكى السواش هذا يقول وعاترله إنما وحكلمها إلمها ساعدة أقونت هذا عند الله إيه دويني دو أكدي ولكن أكثر الناس لدك إنتوا ضبادا لا يعلمون ما أغان قل أملك لنفسي أحكى رضو شاكتا أواد إذالك إبأين إليه قل وعاتر هذا خسون صوبانه لا أملك مهانتو لنفسي أنيقى نفس إذا نفعا ومهانتو أو إيه المسلحية دان دا أن دون أيو حتى نبأ إيه جارجارين. أني جعانتك وما يصوم من المرزين كرو ولا ضرنا لبنا إسمه ما تفيق كرو إلا ما شاء الله هي أبوه دون النفسية أو يشجعزيو أما لورة ويجدف عيو أنا ما كل كمشي هذا إلى هي الرغص هنايا أودي ما جرتوا كل كل نفسي أمر أبوه يماح نفس إذا كل كعدو نفسي وهو فغيره أَوْ لَهِ إِنْتِي كَلَنَا أَوْ لَوِهِ قول كأسا هادانة ولو قور أن كنت أهان لها ماهي أعلموا ميديا ألغي. ما قان الغيب وحقر صون إلا مضان ما أقاني هادانا قان لا استكسرت وحن بصل لها من الخير وناقا وما مصني يسوه ومانا إمات ابتو وحي لم قول ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم ما اوهي الله وحايا قان لا استغترتوا وحايا بطن الله من الخير وناقا ومع مصاني امتارتن السوق وحوما اوشايدا مركزوا باعاتان الى دوغاتان ان انا ما انا ان ايقا رسولكا هي واحكاله الا النذيب ودقايا اوماد حوما ان اوغا دقايا سيان عري عقاب الله قلبسا وباشيك على تألار رميزة خير بانوب ومبشارين ايا بات مهمة ديدا كل خادج جديد عن حماك جديد يا بشارة ذكوانك أنا نو بشارة يج لبازو من طبيع يوسف نترك فعديسي يؤمنون حق الروميين أما غيرهم فكان حق الروميين يا بشارة جديد نذن وعو مثال حدو النذف ما دون ما جاءنا من بشير ولا نبي يسألونك صوبنا وعيك ويدينا عن الساعة ساعة دقيقة ما ويدينا أنا يقول أنا يا أنا جوما قوما أيام مرساه يتانك هذا نقول أيه يقول وحاتد هذا قوله من إنت قيامه لك بقيزا إيشي دز هذا درت كوه الدين إذا أيام مشركيت بيني إذا بن تكديم كوه الدين إذا أيام يهودك هو إمتحان إذا إنت فجوابك أنسي قول وحاتر هذا إنما وع كلمه علمه علموسا سعد قيام أقونت إنت ربي أني كأحد بيجتدي في أقوام تاسيت الله ملك الامتل لا يجلها ساعدي ما فايدة يو لوقتها الحتان كذا إلا هو أيضا هاني أحد كلو فايدة يو أجاناية وأركا يو الله يا ممجرو فقولت أصلاتي ساعدو في سماوات في أعلى السماء الرجال ملائكتك قد غم بيكون أصلاتي وجرؤاي والأرض فني آدم خي جيني كم وكو غم أي يكون أصلاتي وأنا جرنين لا تأتيكم سعد الدين من ما يجوز إلا ضغط كدوح أنا عين إذا إنكو إما يجوز تزعلونك صعب ما يكونوا دينايا كأنك أصدي أديك أحرفين شو عش هذا عنها عن الساعة أبو ويد يكوحل هذا ذي أيكو ويدينايا هو عاطل أنا كمن هو دين لمن يقال أقول وعاطل الله إنما وركل مجرى إلمها صعد أقنت هذا عند الله اي بوين اكتي ايه علمي ايه لا لا عند غيره لا محرم الى الفلق ولكن اكثر الناس اتكا دي سبدا لا يعلمون حقيقة ذا ما اوغا يقول وحاطر هذا لا املكو هانان مايو لنفسي انيقى النفس اذا نفعا لا وما مهانا ولا ضرا ابنك مدافع كارو الا ما وحي مهانه وشاء الله ايه, ايه ولو كنت حدانا لها اعلمو مديقا الغيب وحقرصون إله فعالم الغيب وشهادها كل غيب حي قانون إباها المجر لا استغفرت وحن بصن من الخير ونك وما مصني إما تابت الصوح مان إن أنا ما أنا هني قم بائه إلا النذير مدقايا إن سحق بانيسا إله حاسسا حي أن عذابه عقابة مقدقايا والبشير وحن بشارين أيا وبشير المؤمنين لأن اللهم من الله فضلا كبير انت ايه بالرميسة الرعدانة تاني خير بانو قل بشارين ايه قل قد كده وما ها ليس قدك هي اواناك ليس قل بشارين ايه لابدي فانتها للرميسة ايه كفا ايدي ستاي لقوم انت ايه النذير يبشيروا ايه يؤمنون حق الرميسة ايه والله اعلم